ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com